بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكلب بالديد فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون وينعون الماعون